وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى نعوذ بكلماتك التامات من غضبك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 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرض للعمر ونعوذ بك من سوء المآل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> <متضح> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متضح> إن المجرمين في عذاب جهنم مخالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وَلَ إَِّكُم مكِثُون لََدَج إنكُم بِالحَِّ وَلَ أَكثَرَكُم لِحَّ كَارِهون أَمْ أَبَرَمُ أَمرَم فَإِن مُبِِمون أَمْ يَحْسَبُونَ أَنا لا نَسمَعُ صِر اللَّم وَنَجَوهُم بَل وَرسُلونَا لَدَيْهِم يََكتُون قُلْإِن كَانَ لِ الرَّحمَانِ وَلَدُم فَأَنَ أَوَلعَابِدينين. سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ العرش عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُكُمْ لَا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 Fasfah aan hun wakul salam Faselfe ja ala muon Allah Ya Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. آمين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وز وجناهم بحور النعيم يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمنين لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَظَلِمَ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 Inna Allahu liman hamida Rabbana wa أكبر. الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar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 الصلاة على الأموات والأطفال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 عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة ثم خرج علينا فرآنا حلقة فقال ما لي أراكم عزين ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون صفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم قوله أذناب خيل شمس هي التي لا تستقر وقوله حلق دوائر وقوله عزين جماعات متفرقين عن حذيفة بن أسيدن الغفاري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح متفق علي عن عيشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم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 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا متفق عليه أوله دحية والصحابي دحية الكلبي عن ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفوق السماء رواه البخاري قوله رفرف بساطا والمراد به جناح جبريل إذا بسط وقوله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 حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفي آخره قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء رأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم